وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة الثانية من سلسلة قل آمنت بالله ثم استقم لازلنا إخوة الإيمان نتكلم عن أسفاق الاستقام وكما أثرفنا في الحلقة الأولى المسلمون بحاجة لا يشمر عن ساعد الجد والاشتهاد إلى أسباب الاستقامة ويعانقها بالصدق ويقطف ثمارها ليانعا على حد قولي القائل تبادر إلى أن تبلغ النفس عذرها وكن في اختباس العلم طلاعا أنجدي ولا تذهبن العمر منك السبه للا ولا تغبنن في النعمتين بل اجهدي فمن هجر الذات نال المناء ومن أكب على اللذات عض على اليد وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم دين مرع عند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن أذن جليس وواش بغيظ وحسدي السبب الثاني من أساب الاستقامة الذي سنتكلم عليه إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة تنسى الله عز وجل أن يعمرها بالإخلاص والبركة والنفع هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الكريم ذلك النبي العظيم الذي الله عز وجل امتن به علينا كما قال سبحانه لا منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم الله أكبر ما أعظمها من الصفة عزيز عليه ما عانيتم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألم لخطأنا بعكس الكفار وزللنا الكفار يفرحون بأخطاء المسلمين وزللهم كما قال الله عنهم ودوا ما عانيتم قد ذلت البغضاء من أفواههم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا النبي الكريم محبته ومتابعته والسلوك محجته صلى الله عليه وسلم وسلوك سنته التي سنها صلى الله عليه وسلم هذا سبب ثاني من أسباب الاستقامة وهو سبب مهم جدا أيها الإخوة سبب بحاجة إلى أن نقف معه وقفاته وهذه الأسباب لا تفي بها هذه الحلقات الموجزة لكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون في قلب كل مؤمن المؤمن حين المسلم حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله قولوا بعدها مباشرة أشهد أن محمد رسول الله فهو يوحد المعبود ويوحد المتبوع فمعبودك واحد وهو الله سبحانه وتعالى ومتبوعك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تتبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاءت أحادث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وقبل ذلك جعل الله عز وجل من شرط اتباعه محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرط محبته محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ليحبيبكم الله هذه الآية كما قال حسن البصري رحمه الله تعالى وجماعة من السلس قال هذه الآية امتحن الله بها أقواما هناك أقوام يدعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كما قيل الدعاوي أصحابها أدعياء حتى يأتوا البينا فأنزل الله عز وجل هذه الآية امتحانا واختبارا لأولئك القوم وَلَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَحُلُّكُمُ اللَّهَ وَمَحَبَّةُ النَّب النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب من اسباب حلاوه الايمان لا شك ان المسلم يبحث عن حلاوه الايمان ويشتاق لحلاوه الايمان فمحبه رسول الله, الله وسلم هي سبب ايضا مع انها من اسباب الاستقامه ساوب من اسباب حلاوه الايمان ولهذا ابو وبر وخير الله تعالى من جميل تراجم الامام البخاري في صحيح في كتاب الايمان قال باب حلاوه الايمان باب حلاوه الايمان ثم اورد تحت هذا الباب العظيم حديث أنس الممارك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وشد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به وإن كان الحديث فيه مقال عند أهل الحديث نلخص محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نقاط مهمة حتى يكون المسلم على دراية به من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فداءه صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال وهذا أمر ولله الحمد أهل الجهاد والثور يسعون فيه وقد بدلوا أرواحهم نسأل الله أن يتقبلهم فداءاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سبهوا السابون وسخر منه الكفار صلى الله عليه وسلم فداهه أبي وأمي إمبرى أسود المجاهدين وأسود الجهاد للسئيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها تعلم سنته وتعليمها والعمل بها وبثها بين الناس بعض الناس الآن يتعلم سنة النبسة سلم لكنه لا يعلمها للناس يتعلم سنة النبسة السلم لكنه لا يدافع عنها ولا يفديها بنفسه وماله وأهله ومنها أيضا الاشتياق لرؤيته صلى الله عليه وسلم لا بد الإنسان أن يشتاق لرؤيته صلى الله عليه وسلم في الجنة نسأل الله يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في مثرب لذوسي لعلى من الجينان ومنها أيضا تقديم قوله على قول البشر بعض الناس عين يقدم أقوال الناس وأراء الناس وأفكار الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تصادم قول الاناسอيق قول البشر مع قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال رافع بن خديش رضي الله عنه أمرنا نهانا رسول الله, صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح المسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كانت لنا فيه منفعة وطواعية الله ورسوله أنفاء لنا ومنها أيضاً الأحبة المسارعة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبسة سلنا بدل الإنسان يتفقد هذه السنة وأن يحفظ هذه السنة وأن يطبقها في واقع الحياة وهذا دليل من أدلة المحبة حتى عنده الجاهلية كما قالت القائلة قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي فقلت لو كان رحن الماء من ضمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمتمسكين بسنته عند فساد أمته وأن يرزقنا وإياكم محبته وأن يرسقنا وإياكم شربة من حوضه هنية مرية لا نضمأ بعدها أبدا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حلقة قادمة من هذه السلسلة أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته